بسم الله الرحمن الرحيم عم لا تسالون عن بدء المعذبين الذين فيه مختلفون كلا يعلمونكم كلا سيعلمون لَرَبِّكَ عَالِي الأَظْلَمُ هَاجَرُوا الْجِبَالَ أَرْسَاكُمْ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا الْجَرَارَ وَهَجَرَ وَأَلْزَمْنَا الْمُحْصِرَ الْمَاءَ تَجَجَّعَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَذَّو وَنَبَاتَوْ وَجَنَّةَ الْأَلْفَاظِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَصِيْرَتِ الْجِبَالُ كَالسَّرَابِ إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابتين فيها أحقابا لا يبوقون فيها بطدا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا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 بَوَاءَ عَنَا دَوْرٌ وَسَوَائِدَ أَشْرَادًا وَكَأْسًا لَهَا ضَاءَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً أَمِنْ رَبِّكَ عَقَابًا حِسَابًا رب السماوات والأرض وما بلنهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والممائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحصق فما شاء أتى قد إلى ربه نبا إن أَمَّنَ مَنْذَهُ قَرِيدًا يَوْمَ يَقُولُ مَرْقُ ما قَدَمَتِ إِدَامٌ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا رِجَالِي كُنْتُ تُرَاضَى